بحكم الأفعال عند إسنادها إلى الضمائر أي إسناد الافعال إلى الضمائر أو نحو الضمائر مثل تاء التانيث وانتهينا من إسناد الفعل الصحيح السالم والمهموز والمضاعف ونتقلم اليوم إلى إسناد الفعل, الفعل المعتل المثال والأجوف و.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 فاليائي لا يحذف منه المضارع شيء إلا لفظتي حكاهما سيبوه وهما يسر البعير يس يسر كواعد يعد من اليسر كالضرب أي اللين والانقياد ويأس في لغة نعم توقف قليلا إذن الفعل المعتل كما تعلمون إما أن يكون مثالا وهو الذي يبدأ بحرف عله مثل وعدة مثل يائسة مثل يبس وإما أن يكون يبدأ بواو كما قلت مثل وعدة وورثة وما إلى ذلك فيبدا في البداية, البداية بأنه إذا بدأ الفعل المعتل بياء ومن يسمى بالمثال وكما ذكرنا سابقا سمي مثالا لأنه يماثل الصحيحة في عدم اعلال ماضيه في عدم إعلال ماضيه وربما أيضا سمي مثالا لأنه يماثل الصحيحة في اسناده إلى الضمائر لأنه لا تغيير فيه وخاصه المثال اليائي يقصد المثال اليائي يقول اليائي لا يحذف منه في المضارع شيء لدينا فعل مثال في صغة المضارع لا يحذف منه شيء إلا لفظين حكاهما سيبوي ذكرهما سيبوي وهما يسر البعير يعني من عندي, عندي فعل ماض أريد أن أجعله فعلا مضارعا أجعله فعلا مضارعا هل يحصل أي تغيير هل يحذف أي شيء بالنسبة للمثال لا يحذف منه شيء المثال اليائي يعني الذي يبدأ بحرف بالياء الذي يبدأ بالياء لكن لدينا لفظان وهما يسر وياس يسر ويائس لاحظوا الآن يسر البعير يسر الأصل يقول ييسر الأصل أن يقال ييسر فهنا نلاحظ أن الياء حذفت الياء الفعل ييسر قال يسر يسر مثل ما وعد أصلها يوعد فحذفت فاء الكلمة قال وعد يعد يعني مثل الواوي وعد مثال واوي يسر مثال يائي فكلمه يسرا وكلمه يائس يحذف عن يحذف تحذف فاء الكلمه أو فاء الفعل في المضارع اذا نقلنا من من الفعل الماضي إلى مضارعه نقول يسر بدل ما نقول ييسر نقول يسر وهي من اليسر وهو من اليسر يعني من السهل من سهالهنا الامر لين سهل الانقياد يعني بعير يسر يعني بعير سهل الانقياد بعير لين الانقياد يسير الان الانقياد نعم ولدينا الكلمة الثانية يأس يأس لدينا يأس يأس ولدينا يأس يأس لدينا لغتان في هذه الكلمه مثل, مثل ما عندنا حاسبة يحسب وحسب يحسب اقصد بمعنى ظن بمعنى ظن تأتي ياتي المضارع يفعل ويفعل يحسب ويحسب وكذا في يائس يئس ويئس لذلك تكتب همزه يئس على ألف رغم انها مسبوقه بياء ساكنه أسو. والقاعدة أن الهمزة بعد الياء الساكنه مهما كانت حركتها تكتب على نبرة لكن كتبت في ييأس على الألف للتفريق بين ييأس وييئس لأن ييئس تكتب الهمزة على نبرة تكتب على نبرة لأن لدينا كسره هنا لدينا كسرة فالتمييز التمييز بينهما كتبت ييأسو على الألف ويئس على الكسر وكما قلت هذه هذه لغة يأسة من الشيء ييأسو وفيه لغة أخرى يأسة ييأسو يعني بالكسر في الماضي والمضارع يقول إنه قول بأن عليا مضار علي مضار يقولون يحسب حسب يحسب ونعم ينعم ويأس يئس ويأس يئس يعني بالكسر ويقول ان سفل مضار تقول تقول بالفتح يحسب وينعم ويأس هذا ما ذكره الذي اعتنى بهذه الطبعة مقلا عن الصخاح مقلا عن الصخاح وقال أنه ورد في الكتاب قال أنه ورد في الكتاب وزعم أن بعض العرب يقول يأس يأس الذي استشهد به الشيخ هنا هذا الكتاب السبوي ويقول سيبوي هنا حكى هذين اللفظين إذا هنا يأس يأس أصلها يأس إذن خذفت هنا الياء لماذا خذفت الياء يقولون حذفت الياء هنا استثقالا للياءات مع الكسرات لأن يي يي اسو لاحظوا كم ياء يي وكسرات فخروجا من هذا الثقل خروجا من هذا الثقل حذفت ياء الياء التي هي فاء الفعل التي هي فاء الفعل يائس يائس لذلك قال في لغه في اللغة يعني علوقة من قال يائس ييئس فخذفت الياء فقال يائس يائس أما من مثل مثلا يبس ييبس لا تغيير فيه كما ذكر الشيخ لأنه لا يحذف منه. إذا المثال اليائي كالصحيح تماما عندما ننقله إلى الفعل المضارع لا يحصل فيه أي تغيير طيب هو السؤال الآن نحن الآن هو يدرج ادرج الشيخ هذا الكلام تحت عنوان اسناد الفعل إلى الضمائر واعطانا الآن نقل الفعل الماضي إلى الفعل المضارع وقال بأن هذا الفعل الماضي في ييسر ويئس تحذف الياء كما نقل عن سيبوي كما نقل عن سيبوي طيب إذا أردنا أن يبسا نصت هذا الفعل إلى الضمائر يبس يبس يبسا لتاء لتاء تانيث ليس ضمير يبسا يبسنا ليس كذلك يبسا اذا لا تعديل لا تغيير فيه لا تغيير فيه في إسناد الفعل المعتل الأول يعني المثال اليائي لا تغيير فيه حين إسناده إلى الضمائر ندخل الآن إذا كان المثال واويا يعني بدأ بواو بدأ بواو كان الفعل المعتل مثالا واويا تفضل حكم الواوي والواوي تحذف فاؤه من المضارع إذا كان على وزن يفعل بكسر العين وكذا في الأمر لأن لأنه فرعه نحو وعد يعد عد ووزن يزن وزن واما اذا كان يائيا كينع يينع او كان واويا وكان مضارعه على وزن يفعل بضم العين نحو واجها يوجه او على وزن يفعل بفتحها نحو وجل يوجل فلا يحذف منه شيء وسمع ياجل ويجل ويجل نعم إذن الآن لدينا فعل مثالي بدأ بالواو قال الواوي طيب الآن لدينا وعدة لدينا وارثة لدينا وزنة أريد أن الفعل المضارع من هذه الأفعال وعدة المعروف إن هو يعيد اصله يوعد لان لدينا واو يوعد يعني فعل يفعل في المضارع يفعل بكسر العين فعل يفعل بكسر العين في هذه الحالة يقول بأن فاء الفعل تحذف يعني الواو تحذف لذلك نقول وعد يعد وعد يعد فحذفت الفاء ما وزن يعيدو إذا وضعنا يعيدو يعيلو أخذ المضاء الأمر منه عد عد ما وزنها عيل إذا نحن حذفنا فاء الفعل حذفنا فاء الفعل لأن فاء الفعل هنا وون لأن فاء الفعل هنا وون وعد غريثة وزن إلى حرز هذا على أن المضارع على وزن يفعل على وزن يفعل وعد يوعد ورث يورث وزن يوزن في هذه الحالة تحذف فاء الفعل فنقول وعد يعد ورث يرث وزن يزن والأمر كذلك إلى آخره زن وهكذا نعم طيب نقول يعني مختلف الوضع فيها طيب الآن يقول هنا أن فرع ثم يقول وكذا في الأمر لأنه فرعه يعني الأمر تابع للمضارع لأن الأمر فرع عن المضارع كلاهما يشتركان في الزمن فنحن عندما نستقل فعل الأمر نستق من الفعل المضارع نستق من الفعل المضارع بحذف حرف المضارع عمل كما مره معنا سابقا و وزنا يزن الامر منه زن طيح. وأما إذا اذا كان يائيا ينع كان ينع او كان وويا وكان مضارعه على وزن يفعل يعني المضارع على وزن مثل يوجه يفعل او على وزن يفعل بفتحها مثل وجل يوجه فعل يفعل يقول هنا لا حذف لا يحذف منه شيء لا يحذف منه شيء فالاصل هو يقول وجل يو جل وجه يو لا تقل يجه ولا تقول يجل تبان وهذه يوجل لغه الحجاز هذه اللغة هي لغة الحجاز يقول بعد ذلك وسمع ياجل. يعني الواو قلبت ألفا ياجزل وسمع ييجل وسمع ييجل قلبت الواو أيضا في لغة غير الحجاز في لغة غير الحجاز لكن في لغة الحجاز لا حذف إذن الواوي تحذف فاء الكلمة فقط إذا كان المضارع على وزن يفعله أما غير ذلك فلا حذف أما غير ذلك فلا حدث طب. ثم يعطينا الآن بعض الكلمات التي بعض الأفعال التي هي واوية لكن شذت عن القاعدة تفضل نعم ما شذ من المثال الواوي وشذ يدع ويزع ويذر ويضع ويقع ويلع ويلغ ويه ويهب بفتح عينها وقيل لا شذوذ إذ أصلها على وزن يفعل بكسر العين وإنما فتحت لمناسبة حرف الحلق وحمل يذر على يدعو أما الحذف كيف لا نقول أفهمت سيد محمد إذا نقول انا أقول وشذ ذا يدعو الآن يدعو من ودع يدعو من ودع يدعو الآن ودع هذا فعل مثالي واوي فعل مثالي فعل ااا واوي مثال واوي يعني معتل بالواو في اول الفعل واو نعم يقول الان اصلها يودع اصلها يودع يودع ما وزنها وزنها يفعل على القاعده السابقه يفعل انه لا حذف لا يوجد حذف القاعده التي الل انتشرناها قبل قليل مثل ينع و يفعل مثل وجه يوجه و وجها يوجل يوجل ايضا هنا المفروض لا لا لا يكون حذف لا يكون هناك حذف لكن هنا نلاحظ ان حذفت الواو يدع يزع من وزع ايضا اصلها يو زعوا ويذروا وذرا لو ذروا إذا ونلاحظ أن هنا حذفت الواو وكذا يضع ويقع ويلع ويهب كلها أتت بفتح عينها. طيب لقد وقيل لا شد إذن هذا اعتبروا شاذ عن القاعدة لأن الأصل لا يكون هناك حذف في هذا الوزن. لكن هذه الكلمات هذه الأفعال المضارعة وردت محوفة الفعل يقول وقال هذا شاذ ثم قيل وراي اخر انه لا شجوط هذا لا شزود. اذ اصلها على وزن يفعله يعني ودع يودع وذر يوزر ووضع يوضع وهذه حسب القاعده الثانيه الوعدة يوعد ووزن يوزن وورث يرث فتحذف فاء الكلمه تحذف الواو فهي على القاعدة اذا لا يجد لا لا شذوذ اذا يقول على وزن نفر بكسر العين وإنما فتحت طيب بماذا قال مفتوحة هو الأصل يعني هي يودع بماذا قالوا يودع بل يقول يودع قال الأصل هو يودع لكن فتحت قالوا يودع ويوزع ويوذر إلى آخره إنما فتحت لمناسبة حرب الحلق لانه الحرف الثاني أو الثالث حرف حلقي ما هي الحروف خلقية كنت قد ذكرتها سابقا الهمزه والها والحاء والخاء والعين والغين والعين والغين لو نظرنا الآن نظرنا الآن يدع العين حلقيه يزرع العين حلقيه طيب يذر اين لا يوجد حرف حلقي طيب يضع العين حلقيه يقع العين حلقيه يلع العين حلقيه يهب اله حلقيه طيب طبقه قاعدة لكن لدينا يذر لا يوجد فيها حرف حلقي لا يوجد فيها حرف حرف حلقي لا نخرج من الحرف قيل حمل يذر على يدع حمل يذر على يدع لماذا لماذا حمل على يدعو قال لانه اشبهه في معناه يعني يذر يدع بمعنى يترك كلاهما فيه معنى الترك وأن لكل منهما لا يوجد فعل ماض ولا يوجد اسم فاعل يعني لم يستخدم الماضي منهما من كل منهما ولم يستخدم, يستخدم اسم فاعل من كل أو من أي منهما إذا اشتركوا في المعنى اشتركوا بأنه لا ماض لاي منهما ولا اسم فاعل لاي منهما فحملوا يذروا على يدعوا لهذه الأسماء حملوها لهذه يذروا على يدعو لهذه الأسباب فحذفوا فالكلمة فالفعل. ثم بعد ذلك عطانا معلومة أخرى أما الحذف في يطأه. تفضل أما الحذف في يطأ ويسع فشاذ اتفاقا إذ ماضيهما مكسور العين والقياس في عين مضارعه الفتح آه. الآن يطأ يأخذنا وطأ يوطئ يعني فعل لا يفعله وطئ يوطئ وسع يوسع فعلى يفعل فعلى يفعل طيب لان ويسع فشادوا انتفاء اذ ماضهم مكسور العين الماضي وطئ وطئ وطئ فهو مكسور العين في الماضي والقياس عين مضارعه الفتح يعني, يعني وطئ المفروض يوطئ لوطؤ إذا يوطؤ معنى ذلك أنه لا حذف فيه لا لا لا يخضع في الواو لكن هنا حذفت الواو حمل على أنه يوطؤ وطئ يوطؤ حمل على ذلك لكن إذا قلنا وطئ يوطؤ وطئ بكسر العين في الماضي وفتحها في المدارع يوطؤ حسب القاعدة لا يوجد حذف حسب القاعدة لا يوجد حذف لكن ما وردنا في اللغة يطأ بالمضارع يوطأ حذف الواو حذف فاء الكلمة ويسع حذف أيضا فاء الكلمة فقال هو هنا شاذ اتفاقا اعتبروا هذا شاذ اتفاقا يعني هذا من باب الشواذ. الآن السؤال السؤال الآن لو أردت أنا أن أسند الفعل الواوي إلى الضمائر هو البحث كله في الاسناد الى الضمائر طيب يدعو يودع يدعو يدعان يدعون يدعنا انت تدعين وهكذا وطئ مثلا وطئت وطئنا وطئا اليس كذلك وطئنا البنات وطئنا الرجال يطئون انت تطئين هما يطاءان وهكذا اذا الحذف المشكلة هي في المضارع أما في الإسناد فلا مشكلة في الإسناد نعم ثم دخل في مصدر المثال حتى الآن في المعتل المثال يائيا كان أو واويا إذا كان مصدر تفضل هذاك فعل هذا مصدر تفضل حكم مصدر المثال وأما مصدر نحو وعد وزن فيجوز فيه الحذف وعدمه فتقول وعد يعد عدة ووعدا ووزن يزن زنة ووزنا وو وإذا حذفت الواو من المصدر عوضت عنها تاء في آخره كما رأيت وقد تحذف شذوذا كقوله إن الخليط أجد البين فانجردوا واخلفوا كعد الأمر الذي وعدوا وشذ حذف الفاء في نحو رقة للفضة وحشه بالمهمله للأرض الموحشة وجها للمكان المتجه إليه لانتفاء المصدرية عنها إذن الآن لدينا مصدر فعله فعله مثال أما مصدر نحو وعد ووزن وعدها فعل مثال ووزن فعل مثال فيقول فيجوز فيه الحذف وعدمه يجوز تقول يعني وعد يعد عده ووعدا الآن في المضارع خذفنا فعل كلمة في المصدر يمكن أن تحذف فعل كلمة ويمكن أن تبقي فعل كلمة تقول وعد عيدة ووعدا وزن زينه ووزنا المحذوف هذا في, في اذا حذفت فاء الكلمه تعوضها بتاء في اخر الكلمه تعوضها بتاء في اخر الكلمه وعد يعد عيدة ووزن يزن زينه ووزنا فاذا حذفت الواو قلت زينه وقلت عيدة فتعوضها بالتاء في اخره يعني اذا خدت عيدا ما هو وزنها عيلاه زينه ما هو وزنها عيلاه هذه التاء ما هي هذه التاء هذه التاء عوض, عوض عن الواو المحذوفه عن فاء الكلمه المحذوفه يعني الواو المحذوفه كما رايت وقد تحذف شذوذا اي وقد تحذف التاء هذه شذوذا ان الخليط اجد الخليط يعني المخالطين في الاقامه الخليط فعيل يعني خليط فعيل بمعنى اسم الفاعل يعني المخا, ان المخالطين ان المخالطين في الاقامه يقيمون مخالطين وهذه خليط بمعنى مخالط فهي بمعنى اسم الفاعل خليط اذا هنا فعيل على وزن فعيل لكنها بمعنى اسم الفاعل اجدوا البين اجدوا يعني أحدثوا يعني قاموا او يعني افترقوا بانوا الى كيف انجردوا ابتعدوا فابتعدوا وأخلفوك عيد الأمر عيد يعني هنا عيد عيدته يعني أخلفوك عيدته يعني الوعد فحذفت التاء من عيد فهي عيل هي عيل مفروض تاء الفاء إذا محووفة سمعتم عيد الأمر الذي وعدوا أخلفوك الوعد الذي وعدوك إياه أخلفوك الوعد الذي هؤلاء المخالطون لك في ال فارقوك وابتعدوا عنك ولم يفو بوعدهم هذا هو مقصر. ولم يفو بوعدهم أخلفوا وعدهم أخلفوا عداتهم فحذف التاء من عدة وهذا شاذ وهذا شاذ ثم اعطانا قال أيضا وشذ حذف الفاء في نحو رقة الفضه في ورق فحذف أيضا الفاء الكلمة يعني الواو حذفه قال هذا أيضا شاذ وتعرفون يعرفون الورق ال... يعني الدراهم المدروبة من ال... من الفضة الدراهم المدروبة من الفضة نعم الرقة للفضة وحشة حشة الواو خطف حشة بالمجمل يعني بالحاء بمعنى الأرض المحشة بمعنى الأرض المحشة وجهة للمكان المتجه إليه يعني هي وجهة هذا في الواو قال جهة لماذا حذفوا شذوذا الانتفاء المصدرية عنها يعني رقة ليست مصدران وحشه ليست مصدران وجهه ليست مصدران غير عدا وغير زنا لذلك حذفوا الفاء هنا شذوذا حذفوا الفاء شذوذا نعم انتهينا الان من حكم مصدر المثال مصدر الفاعل المثال لاحظنا أنه يمكن أن تحذف الفاء الكلمة ويمكن أن تبقى فاء الكلمة. فإذا حذفت الواو الفاء الكلمة عوضت بتاء. إذا حذفت التاء فيكون هذا للضرورة. نعم. لا لأن ندخل نكمل الآن من الفعل المثال الذي يبدأ بحرف علة بالياء أو الواو. ندخل الآن في الفعل الأجوف وهو الفعل الذي يكون وسطه حرف علة. تفضل. نعم. فكم الأجوف؟ إن اعلت عينه وتحركت لامه ثبتت العين وإن سكنت بالجزم نحو لم يقل أو بالبناء في الأمر نحو قل أو لاتصاله بضمير رفع متحرك حذفت عينه وذلك في الماضي بعد تحويل فعل بفتح العين إلى فعل بضمها إذا إن كان أصل العين واوا كقال وإلى فعل بالكسر إن كان أصلها ياء تباع وتنقل حركة العين إلى الفاء فيهما لتكون حركة الفاء دالة على أن العين واو في الأول وياء في الثاني تقول قلت وبعت بالضم في الأول والكسر في الثاني بخلاف مضموم العين لا كيف نأخذ إذن علمنا الآن أن الأجواف هو الفعل الذي يكون وسطه خرف علة فيقول إذا إن أعلت عينه أعلت عينه وتحركت له طبعا هو خرف علة معروف أول هي معلول هو يقصد هنا أعلت عينه يعني كانت ألفا تعلمون بأن الألف تكون منقلب عن واو أو عن يع الألف تكون من قلب عن واو او ياء فولت الواو او الياء ألفا مثل قال مثل باع مثل زار مثل صام مثل نام هذا العين الكلمه وعلت ألفا وعلت ألفا طيب الان لدينا لام الكلمه اخر الكلمه وهذا له علاقه بالاعراب له علاقة في الاعراب فان كانت لام الكلمه لام الكلمة كان الكلمه كان فعلا مضارعا مجزوما مثلا يقول لم يقل لأن الألف ساكنة أصلها يقول يقول الواو ساكنة الواو عندما دخلت لام الجزم أصبحت اللام ساكنة التقى ساكنين فخذ فحرف العلة لالتقاء الساكنين على قاعدة الخذ حرف العلة الخذ لالتقاء الساكنين إذا الفعل الأجوف الفعل المضارع الأجوف إذا كان مجزوما يحذف حرف العله من وسطه يحذف حرف العله من وسطه طيب واذا كان فعل امر ايضا فعل امر يكون مبني على السكون اذن ايضا يلتقي ساكنان اذن ايضا يحذف حرف العله نقول لم يقل أقول قل بدل قال او بدل يقول بدل يقول لم يقل في الأمر قل حذفت حرف العلة اللي هو الألف وهو الالف اذن هنا كلمه اذن اعلت عينه يعني كانت عينه الفا وسطه ألف وسطه الالف والالف منقلب عن واو او يا مهما كانت منقلب عن واو او يا اذا كان اخره سكون ساكنا بالجزم او بالجزم في المضارع او بالبناء في الامر فان الالفه تحذف فان الالفه تحذف اقول صام يصوم لم يصم صم زار يزور لم يزر زر وهكذا وهكذا نعم او لان اذا اتصل بضمير لا دخل في الاسناد اذا اتصل بضمير رفع متحرك لان قلت قالوا اريد ان اسند واسند فعل الماضي قال الى تاء المتكلم تاء المتكلم متحرك ضمير متحرك قلت حذفت الالف ايضا قلنا نادى على الفاعلين متحركه ايضا حذفت الالف يعني اتصلت في تاء الفاعل قلت قلت قلت تحذف الالف قلنا ايضا تحذف الالف اذا اتصل بضمير رفع متحرك تحذف عينه يعني تحذف الالف اذن هذا في الفعل الماضي اتحدث لنا عن الفعل الماضي الفعل الماضي وذلك في الماضي بعد تحويل فعل بفتح العين الى فعل بضمها ان كان اصل العين واو كقال يعني قال يقول باع يبيع باع يبيع لاحظوا الان باع يبيع الان لدينا هنا اشكاليه الالف اصلها قلت قبل قليل اما واوا واما ياء فاذا كان الاصل واوا نضع ضمه على الحرف الاول قل لم يقل ياء يققل قل اذا كان الالف من اصل ياء نضع كسره بع لم يبع نفسه يقول لم يبع أو واو لا يصح. تبعنا إذا الألف إن كانت منقلبة عن واو وحذفت هذه الألف لالتقاء الساكنين بجزم المضارع أو بالبناء الأمر على السكون بما الأمر على السكون أو باتصاله بضمير رفع متحرك فإن الفاء الكلمة تكون مضمومه مع الالف التي يكون اصلها الواو وتكون مكسوره مع الالف التي يكون اصلها الياء لاحظوا اقول قال يقول قل, قل قلت قلت قلنا طيب اذا اتصل فيها ضمير رفع ساكن قالوا ما صار اي تغيير نهائي قال لم يحصل فيها اي تغيير هن قلنا نون النسوه مع تا الفاعل اذا ومعناه دل الفاعل متقرث اذا تحذف الالف اذا القاعده هنا الفعل الاجوف المعتل الوسط بالالف بالالف اذا اسند الى ضمير رفع متحرك حذفت اليفه قلنا قلت قلت قلت قلت هن قلنا اذا اسند الى ضمير رفع ساكن لا يحذف فيه شيء قالوا قالا تبعنا يقولون انت تقولين لا يحصل فيه تغيير وفاء الكلمة في حال الحذف تكون مكسورة إذا كان أصل الألف وتكون مضمومة إن كان أصل الألف ولا. بخلاف مضموم العين ومكسورها تضل بخلاف مضموم العين ومكسورها كطال وخاف فلا تحويل فيهما وإنما تنقل حركة العين إلى الفاء للدلالة على البنية تقول طلت وخفت بالضم في الأول والكسر في الثاني نعم هذا مثل طالة وخافة يعني مضموم العين مثل طال يطول في أصل أصلها طوالة أصلها طوالة خاف خوفا وخيفه ومخافه ومخافه فلذلك قال خفت واوجس منهم خيفه في القران الكريم واوجس منهم خيفه فمصدر مصدر خاف فاذا هنا نفس القاعده اذا كان الاصل واوي او واو تلقى للضمة إلى الحرف الأول ياء تلقى إلى الحرف الأول الكسرة ندخل الآن في الآن كنا نتحدث عن الأجوة في المجرد طيب الآن الأجوة في المزيد إذا فيها هذه زيادة فيه تفضل نعم حكم الأجوة في المزيد هذا في المجرد والمزيد مثله في حدث عينه إن سكنت لامه وأعلت عينه في القلب ك أقمت واستقمت واخترت وانقدت وإن لم تعلل وإن لم تعلل العين لم تُحذف كقاومت وقومت يعني الآن المزيد الأجوف مثل مثل مجرد الأجوف إذا سكتنا آخره تحذف الف هذه تبتذر الألف إذا كان تحذف عينه يعني تحذف ألفه في وسط ألف منقلبة عن واو أو يا ليست اصليه معلة فهذه تحذف وإذا اسند أيضا إلى ضمير رفع متحرك أيضا تحذف الفه اسند إلى ضمير رفع ساكن لا يحصل فيه شيء أقام أقام قام قام يقوم اقامت الالف انقلب عن واو اقمت تاخذ اقمت اقام اقمت حذفنا الالف اقمت اقاموا رجعت الالف لانه استدل الى ضمير رفع ساكن اقمت اقمنا هن أقمنا إذن اذا إذا اسند الى ضمير رفع متحرك تحذف الواو تحذف الالف تحذف الالف لي عايز الكلمه تحذف الالف اذا اسند الى ضمير رفع ساكن تبقى الاف أقام اقاما انت تقومين طبعنا؟ اذن لا حذف في الاسناد الى ضمير رفع ساكن الحذف حذف الالف اذا تا كان الاسناد الى ضمير رفع متحرك طيب واستقمت أيضا من أقام ما نفت أخذوا حذفة الألف أصلا استقامة أصلا استقامة أصلا استقامة حذفة ألف طيب إذا تالي أسند إلى ووجة مع استقاموا استقاما استقام. لا حذف لأنه أسند إلى ضمير الرفع ساكن طيب واخترت واختار من اختيار إذا هي من خيار اخترت اختار اختار رجعت الألف أما اخترت اخترت اخترنا هنا اخترنا إذا أسند أيضا إلى ضمير رفع متحرك تحذف الألف وإذا تسند إلى ضمير رفع ساكن لا تحذف الألف يبقى كل شيء على حاله وكذا إن قدت إن قدت من قاد انقدت قاده, إن قاده فانقاد فعل مطاوع قدته فانقاد فهذا فعل فعل مطاوع من قود اسمها واوي واوي وايضا تطبق عليه القاعده اذا هي قاعده عامه في الفعل الاجوف الذي وسطه ألف منقلب عن واو او ياء عن واو او ياء إذا اتصل بضمير رفع متحرك تحذف الألف. تصل بضمير رفع ساكن يبقى كل شيء على حاله. كان آخر ساكن بالجزم أو بالبناء في الأمر ايضا تحذف الألف. طيب إذا كانت هذا كانت الألف أو العين الكلمة غير معلّة غير معلّة، يعني هي أصلية هي أصلية لا يحذف فيه شيء وإن لم تعل العين لم تحذف قاومت. قاوما قاوما قاوما هذه الواو أصلية تبعتهم الألف زائد هنا قاومت قاومنا آآ. قاومنا قاوموا لا لا يتغير فيها شيء نهائي نفس قومة إذا لا يتغير فيه شيء لأن الواو هنا ليس منقلبا إنما هو أصل هنا أصل المعال هو الألف الذي يكون أصله واوا أو يا آآ بذلك قد تهيم أجواه الأجواه وقاعدته واضحة تماما قاعدته واضحة مثله مثل المضاعف الثلاثي المضاعف الثلاثي شد, شد شد شد أسند إلى ضمير رفع ساكن لم يتغير فيه طيب أسند إلى ضمير رفع متحرك يفك الإضغام شددنا شددتي شددت تبهت في الأجوف أيضا تحذف الألف الأجوف الألف المنقلبة المعلة تحذف الألف في حال إسناد إلى ضمير رفع متحرك وتثبت إسند إلى ضمير رفع ساكي ونكتفي لهم بدراستنا لل للمثال والاجوف بارك الله فيكم وشكر الله لكم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته